بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 وَمِنَ النَّاسِمَيْ يَقُولُ آممَنّا بِاللَّهِ فَإذاَا أُذيَ فِي الل فَإِذاَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ جَأَ نَصُم مِ رَبِّكَ لَ يَقولُولَّ إِا كُنا مَعْكُمْ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 يُعذِب مَن يشاؤُ وَيُرْحَم مَن يشَاءَ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَن تُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ مُوَلِّي مُوَلِّي وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُلَّا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 وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك وقالوا لا تخف ولا تحزن وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. بيمينك إذا اللو تاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولى أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِنِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقوله ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، لنبوء من الجنة غرفا تجري من تحتنا الأنهاقاندين فيها.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 وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركموا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَارٍ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ